أعوذ من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك <تصفيق> انما الناس Thank <laughs> you. I don't know. God! Yeah. Hold right. on. إِن لَّا تَفْعَلُوا فَضْلُ الله إِذْ أَوْرَجَكَ O janə kəlib